لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يدد له شهادا وصدا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 الله في الارض هربا وان لمَّا سمعنا الهذى امننا به فمن يؤمن بِرَبِّهِ فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون وَمِنَ القاتطون فمن أسلم فأولئك تَحَرَّوا رشدا وأما القاتطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما نُضِقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَادًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمْ ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك بي احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتخذا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم انما خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فتيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا قل ان ادري اقريب ما تعدون ام يجعل له ربي امدا